Allah, Allah, Allah akbar. Hadema halib mina, fujinuka abba. Allah akbar, hadema tafu ala el Beit al Ma'amma. Allah akbar, Allah akbar, hadema. علب منه فوج وكبار الله أكبر عدي ما طافوا على البيت المعامة أكبر الله ويا رجولي رحمن السماء والغفران لبى لب والله Allah akbar Yhom Rabbi Fy jemoo'a Nasi yambo'a Thum yabai Ya Melaike Jau' minil Wadiani Walbani Allah akbar Hazzat iblis Arjimab Zil yasra Allah akbar Yhom Aadah صَحَافَ لِلْغَيْرِ من مُنْكَرا اللهُ أَكْبَر حَزَّتَ الله أكبر كبرت أرواحنا من الوجود ترددت كبير الله أكبر والمحامد كلها لله لله رب العرش عز كبير الله في الدناء كل الخلايق مغربا وبكورا الله أكبر ما ترنم طائرن أو شقص بحل عزة الديجورا الله أكبر كل شيء دونه مثل الهبات قلة ومسيرة الله أكبر الله أكبر والملائك كلها هتفت بها في الع أكبروا كبروا وكبروا تكبيرا والحمد لله العظيم الله